انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تريت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 129. فأحكت أني ما كن فثبتوا الذين آمنوا 120. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلا 121. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد هٰنِئْكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زحفا فَلاَ تُلْقُوْهُمْ اِلَى الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَيْهِمْ اَثَامًا ندبوره الا متحدثا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم ومن رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهر كيد الكافرين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 118. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 119. إن شر الدواب عند الله صم البقل لا يعقلون 110. ولو أعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشكرون.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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ هَا تَمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُشْقَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَاطِلًا وَلَا بَاطِلَ يَغْتَمُهُ جَمِيعًا فَيَغْتَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ هُنَا 119. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ثمة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول القربى واليتامى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 129. وهم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختنفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لساميع عليم اذيوركهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلل انه عليم بذات الصدور وَإذوركهمم إذ تطيتُم في ييُونكم ققاللييد وَيقلنكم في آيونح لقضَ الله أَمررًا كانَ نَفرون وَإلى الله تُ جَور يا أيه النَّذين آمنوا إذاَا لَقيتُم ف تون فَسْب وَذكر اللهه كثير وَكُر اللهه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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِكَ صَادَقَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُم إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إني أَخَافُ اللَّهَ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 كَدَأ بآال ف عَوَ والالنذينَ مِن ق قبلبْنهِمْ كَدذَّبوا بآياتاتِ رَبِم فَأَحْنكناهُ فأَحلَكْناَاهُم بِذنواوبِهِم وَغْرَقُنا آلَِعَوونَ وَكلُلّ كَوا ظَالِمِ إن شَقْوَ ال الدو بِعِدَ اللهَّهِ النَّذينَ كَفرَوفَهُمْ لاَا يُؤمنِنون الذينَ احَت بِهمم ثُ يَن قضُونَعَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَضَْةِ وَهُم لا تَّقُون فَإِماا تَدْخَفََّهُمْ فِي الحَبِّ فَشَبِّدْ بِهِمَّن قَلْفَهُمْ لاعَهُمْ يَذكَّرون وَإِمماا تَخَافََّ مِنْ قَوْ مِ خِييَانَةَم فَمْ بِذْ إلَيْهِمْ على سَواء إَِّ الللهَّه لا يحِبّ خائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون واعد لهم مستقات من قوه ومن رباط الخيل تذهبون به عدو الله وعدوكم تذهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من توناهم لا تعلمونه الله يعلمهم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 112. يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابعون يغلبوا مئتين 113. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوه لا يفقهون 114. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي علم الله في قلوبكم خيرا ان يا لم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما فقد منكم ويعفو عنكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ الله مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا لَن يُضِلَّ اللَّهُ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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www. Иslä de